اتىك حديث موسى اذ راى نار فقال لاهلهم كسو اني انست نار لعلني اتيكم منها بقبس او اجد علن نار هدى فلما اتاها نوديا يا موسى اني انا ربك فاخلع عن عليك انك بالوادي المقدس طوى انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا ال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 قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيارتها الاولى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء لا غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته مِنَ اللِّسَانِ يَفقهُ قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُد لِّي بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا وَلَنذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَلِئُ أُؤْتِي تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يَئُ أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليمم فليلقه اليمم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ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 اِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّا لَن نَّخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا سلم على بني اسرائيل ولا تعن بهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على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 يوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن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 لَنَا بِرَبِّهَا هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدعَ نَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَاءَ قَالُوا لَنُؤْسِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَ طرا لا فقد ما انتض انما تقضي هذه الحياه الانهار الخالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحينا الى موسى ان اسلم عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فاتبعهم في العوض جنوده فرشيهم من اليم قال لهم أولئك جِئْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَضَاءَ قَالَ فَإِنَّ طَلَفَةَ لَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّانِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ مَوْعِدًا حَسَنًا فَقَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَن أَرَدْتُمْ أَنْ يُحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخَ لَفَنَا مَوْعِدُكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَلَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَىٰ نَسِيهِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا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 والذل رحيتي ولا لراسي اني خشيت ان تقول فرلطت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا نسى فَلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ لَنُحَرِّقَنَّهُ سَمًلَنَ سَفَنَهُ فِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا كِتَابًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِنًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِسَمْعٍ إِلَّا عَشَرَةٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ ذون اذ يقول امثلهم طريطه الا بثم الا يمنا ويسالونك عن الجبال فقل يا يَصِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا اَمْتِئًا يَوْمَئِذِي يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِ وَجَلَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذِي يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِ وَجَلَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلرَّحْمَنِ حي القيوم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 الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ذل من ولا هضلا وكذلك أن صَلَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثَ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا فنسي ولم نجد لهم عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي سابا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى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 على شجره خلد وملك لا يبلى فاكل منا فبلت لهما سوءاتهما وطفقا يفسفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهب فَانْتَبِهَ هُدًى يَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ تَكَى آيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَكِنَّ يَوْمَةً نُّسَاءَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ولا تمدن عينيك الى ما متاعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتيهم بايه انتما في الصحف الاولى ولو ان اهلاكناهم بعذاب من قبره لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فلاتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل, كل متربص قل كل, كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط سَوَيَ وَإِنَّا اهْتَدَينا